إلى الديار والأوطان ودنا الرحيم إلى الأهل والأقارب بعد غربه ميزكم الله تبارك وتعالى بها ويسترح لكم غربة إلى مأرس الإيمان وموئل التوحيد، ومهد النبوة وموطن الرسالة بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعودة بعد هذه الرحلة إلى الديار ليست كالعوده من أي رحلة من أخرى فهي عودة لها بعدها ولها سأنها ولها مكانتها ونظرة الناس اليك بعد هذه العودة اختلف تماما عن نظرتهم إليك قبل ذلك الله وهم يعلمون من أين أتيت ولماذا ذهبت والناس منبرون إليك بعد هذه العودة نظرة شخص صار في موضع قدوه و محل تقدير واحترام ولهذا الوصية لك أن تتقي الله عز وجل في نفسك وأن تعمل على قيام بالمسؤوليه والواجب على الوجه الذي يرضي الله مستعينا به جل وعلا طالبا مدده وعونه وأشير في هذا المقام إلى بعض النقاط التي أرى من المناسب التأكيد على العنايه بها عندما يعود طالب العلم إلى بيته وأهم أمر. واولى أمر بالعناية مبادرة ومحافظه بر الوالدين وكن على ثقة أيها الأخ الكريم أنه لا يوجد شخص في هذه الدنيا يتابعك لحظة لحظة وساعة ساعة في مسيرك وتحركك وتنحرك مثل والدتك، وكم هي سوق عظيم لرؤيتي وملقاتي وتحضر لوقت مجيء، ومن أسف أن بعض الطلاب وإن كانوا قله يجعل الذهاب إلى والدته وملقاتها من آخر أعماله في رأيي، وربما يشتغل برحلات أو فسحة أو زيارة بالأصدقاء أو نحو ذلك، ثم يكون الحظ والدة في آخر المطاف. وإذا لقيها أيضا لا يقاها بذلك الذي ينبغي أن يكون عليه من مميز بالعلم وقدم من بلد العلم، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حقيقة أنصح أن يكون طالب العلم بالعودة أن يتميز بين أخوانه وبين رفاقه وبين جيرانه ببر عظيم لوالديه حتى من كان والده على غير الإسلام فإن الله تبارك وتعالى يقول وإن جاء هذاك على أن تسرك بما ليس لك بالعلم فلا تبعهما وصاحبهما في الدنيا معه. ما قال فاعطاهما ولا قال اسر اليهما وانما قال جل وعلا فصاحبهما في الدنيا معروفه ولهذا من المناسب ان تضع لنفسك برنامجا وأهدافا محدده معينه بما ستبرف به والديك في رحلتك وكذلك ان تضع برنامجا يتعلق بالاقارب وصلته و الاحسان والتواصل التواصل معهم ومع الجيران وجماعة الحي بحيث يكون لوجودك الاثر العظيم والتحرص في هذا المقام ان تكون قدوه بحيث من يراك يستفيد منك نشاطا في العبادة أدبا فاضلا خلقا كريما وعاملة طيبة ولهذا يتأكد على طالب العلم أن يحافظ محافظه عظيمة على فراغ الإسلام إذا كنت تفوت الصلوات أو بعضها في المساجد ماذا سيقول الناس في بلدك ممن هم تلاولون في الصلاة ماذا سيقولون أقول إذا كان فلان لدرس المدينة وعاش في بلد الايمان ها, ها هو يفوت من الصلوات الشيء الكثير فنحن من باب أولى فتكون بذلك قدوه سيئه للآخر فاتق الله يا عبد الله وجاهد نفسك على طاعة الله وحافظ على فرائض الإسلام وحدة أشد الحذر. من مواطن فتنه، فإنك إن عدت فالشيطان حريص على غمستك بالباطل، والنفس أمارة بالسوء، والمقام يحتاج إلى مجاهدة، ولهذا عليك أن تعود إلى بلدك ومعك في نفسك استحضار مراقبة الله لك ليكن معك رفيق، وكن وستحفر المراقبة الله عليه، علي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعادة رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئه الحسنه تنفها وخالق الناس بخلق الحسن اتق الله حيثما كنت لأنك أينما تكون فالله يرى وقد قال أهل العلم إن أعظم زاجك وأكبر واعب للعب علمه بان الله يراه اكبر واحد واعظم زاجر للعبد علمه بان الله يراه اذا كان العبد مستقرا علم الله به حتى لا عليه وهو يدينه وانه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من عبد خافيه فهذا فيه اعظم زاجرا للعبد واعظم رادع لا اغير عليكم ولكنني اسال الله الكريم رب العرش العظيم باسماء الحسنى وصفاته العليا ان يوفقكم لإجازة كريمة عامرة بالخير بعيدة عما يغضب الله سبحانه وتعالى ويرضاه جل وعلا وأن يجعل اوقاتنا كلها عامرة لطاعته وما يقرب اليه اللهم أصلح لنا جميعا بيننا الذي وإسمة أمرنا وأصلح لنا زنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم عنا ولا تعن عرنا وصلنا ولا تفصل عرنا وامكننا ولا تبت عرنا واهدنا واسر المذلنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أوانين منيبين لك مخبكين لك مضيعين اللهم تقبل توبتنا وغسل توبتنا وثبت حجتنا وهج قلوبنا وسجد ألسنتنا واسلل سقيمتنا صدورنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يقول بيننا وبين معاصي ومن طاعة ما تبلغنا في ومن اليقين ما تهور به علينا مصائب الدنيا اللهم اتجعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل كارنا على من ظلمنا وصنا على من عادانا ولا تجعل مسيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر من بنا ولا مبلغ علمنا ولا تسبق علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغدرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد Aing or something he